تنافس بين المهاجرين استأذن عمر على ابنته حفصة أم المؤمنين ودخل فوجد عندهم امرأة فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس قال الحبشية هذه البحرية هذه فقالت أسماء نعم فما زحها قائلا سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم كلمات فجرت داخلها كل سنوات المعاناة والغربة فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في أرض البعداء البغضاء في الحبشة وذلك في الله وفي رسوله ثم حلفت من شدة الغضب فقالت ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك لرسول الله وأسأله ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك خرج عمر نادما فهو لا يتحدث عن نفسه يتحدث عن أبي بكر وعلي وبلال وحمزة وغيرهم ممن هاجروا وخاضوا الحروب واستشهدوا في سبيل الله وآخر إنجازاتهم فتح خيبر وهي تتحدث عن المهاجرين اللاجئين الذين جاعوا وتغربوا وخافوا في سبيل الله ظلت أسماء تنتظر وتنتظر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما دخل وسلم أخبرت فواساها وقال ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان خرجت أسماء من بيت حفصة يحملها فرح لا حدود له وأخبرت زوجها وانتشر الخبر بين مهاجر الحبشة فتوافدوا على مقر إقامة أسماء ليتأكدوا بأنفسهم حتى قالت فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونَنِي رَسَالًا يَسْأَلُونَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنْ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِم مِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالإسلام لا يغفل دور مسلم مهما كان هذا المسلم ضعيفا مغلوبا على أمره ما دامت معاناته في الله فذات يوم رأى المجاهد العظيم سعد بن أبي وقاص أن له فضلا على من دونه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم تلقى عمر درسا جعله من أكثر الناس تواضعا ورحمة ومواساة للضعفاء والفقراء ومن أقلهم اعتدادا بإنجازاته وأكثرهم محاسبة لنفسه واستبشر أهل الحبشة بتثمين النبي صلى الله عليه وسلم لهجرتيهم وما مروا به في سبيل دعوتهم لكنهم حملوا أيضا الكثير من الحكايات الجميلة والمريرة حكايات اشتاق القائد صلى الله عليه وسلم لسماعها ففي أحد المجالس التف الصحابة حول قائدهم فنظر صلى الله عليه وسلم إلى مهاجر الحبشة الموجودين وقال لهم ألا تحدثوني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟